المستمرق ذلك بشركة ينتقل معه في شيخين او في شيء في شيخين شركة ينتقل معه في شيخين او في شيء في شرخين. لا باش نستخدم المستمرق ذلك شيء شيخ وشيخ المستمرق الوقت البخارب يقولي انا اخرج الاحداث التي ترفعتها الشرط الثلاني والشرط الكلاني سخرجها ونستمر على الشرط ولكن فاتب فات أحديث فات أحديث فهنا نجدها أستدرك عليه أو ما نجده أستدرك عليه الأحديث التي لم يخرجها وهي على شرط وهي على على شرط في الحالة دي هقول اننا تطرق على الوقاري حديثا على الشرطة ولن يخريبه بالصحيح. الصحيح ولن يخريبه زي ما عمل الحاكم كده الحاكم في المصدر الحاكم في المصدر صدق عادة صريع او من الحاديث ليسترد لكله فيها ما تطرق الوقاري ومسل في الصحيح هيبه هذا حديث على شط المخاير ولم يصدقهم هذا حديث على شط وقرا ولم يصدقهم هذا حديث على شط المخاير بعد ذلك يستخدم عليهم ما سردهم مما تعثر بيشا مما تعثر فيه أشام لم يشترط أن يأخذ معه صافح فشاف شيخه فشافه كما روى إيشان ثم سخرج وكذلك يوش طلب سن يكون من نفس مريخ مين عليه اللي هو المخاجر المسر لأنه مش يقضي بالحرب يزد بهاك يبقى هو التدر تسناده وفي الحالة مش يديد أن أقول أنه في هذه الحالة تسناد عنه معنى هو التدر ما يسناده ولكنت أن يكون تسناد المرتدرك بنش نعمل اسابك من غير فريق مين اتصرف عليه من غير فريق كان عليه هي هنا تلاقيتني في الهام تلاقوا في عمل اسمه مذكرات وتتبع ده عن بعد بتكتب هي الانفرامات. الضمام اكس بركان. اي ان الامام الدارة الفضلية يؤذب البخاري ونفلم باخراج هذا الحديث الذي فاتهما. لماذا؟ لانها قد تحقق فيه الشرطة قد تحقق فيه شروط البخاري ونفلم او شروط البخاري او شروط ونفلم. فيقول ان هذا الحديث على شرط ونفلم ومع ذلك نفلمه. او عشاطهما ولم يخرجها الجاء وعشاط البخاري ولم يخذين فهم. ففي هذه الحالة وكأنه يلزم الامام البخاري او يلزم انها ما كان يدوع لهم ان يخرج هذا الحديث. وذي سبعه الانزابات. سبعه الانزابات. اما مثلت التتبع فهو تتبع احاديث الصحيحين التي لم تكن على شاتنين صاحبها. يعني تتبع بعد الاحاليس عند الدخاري. لم يتقصر في هذا لو اشترف البخاري على الاس? أه؟ فقال ليه ما تقول ليه? انت رأس ما تتبعنيش. او ما تمشيش ورايا. او لا تقصر اخر. فهو تتبع البخاري حديث بحديث. ومرت الحديث بحديث. فأي حديث وجد انه ليس من شرط البخاري خطار المخرجه والمدال ما كانش يجب انتخرره لماذا انا خطني؟ مش متنفذ في الشرط بتاعه مش معنى ذلك ان الحديث في نفسية ضعيف لا ليس على شرقك ليس على شرقك. لا ليس من ذلك انه ضعيف جوازات. لأن هذه شو تندميها في داخل إيه؟ الكتاب بس مشتعش والصحة كما تغفل عن المحاضرة. تتفويج زمات وإيه؟ وتتطلع. إن زمات اما على العميل المستحب والمسمك فلا وقت وإن شاء الله تعالى. يقول الحافظ إن الأخرم قل لا يفوت مخاليا نسما هي العجز الصحيحة. المساعدة المساعدة جاية اليوم بس مخصوص. نعم. بس احنا نصدق على سوف ان سلت الكلام رجاء فهدي اعدي فكرة. وهلا شايف انه العملية معاكم مثلة جدا. انا كنت اغلبها مألة لأولى. بان عارضة يقول لكم ببصة كانت العارضة مرة تشوفوني. شوفوا انهم ولا ببص الجنوبين. نعم. ولا لكون انت عافلني الخصوة ان انا خراسة مع عارضة ها؟ مركزين؟ اي الله ان الاخرب يولد الدخالي المسلم مفتوبش من حدث البعيه إلا قليل جدا إلا قليل جدا كمان الاخرب ده عشان نفس الظلم ديه لأمراج الترعب عالم فضع عن كون لو قلنا او لو اخذنا ذلك الراجب الدخالي المسلم يقول كل هذا الكلام صحيح إن كان يقصد شرط البخاري الوسط فيكون صحه بتاعهم شيء قليل داير إنما لو كان يقصد حفظ الصحة لا او لا ده مضبوط عرفت يعني لأن البخاري نفسه في كان بقى حديث صحيح طب ده لا البخاري نفسه يقول كنت أحسب ومن الصحيح كان مئة ألف مئة ألف يعني زدت كم تسعين ألف حديث صحيح كان عدل بخاري ما نحفظوه هو دمه خارجه في الصحيح فهل يستقيم هذا الكلام مع الكلام الأخرى إن يفاتل بخاري المسلم من الصحيح شيء يسير جدا لكن لو كان الأخرى يقصد ما على شاصيهنا إذا الكلام كده شكلي مقبول شوية إنما كان يقصد مطلق الصحة هذا الكلام تردون برمضي البخاري ورمضي مصنعين وقد نعقشها من الصلاح لباك ومن الصلاح نقش للآخرة فإن الحاج قد استدرك علينا أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يقص له شيء كثير والكلام على المصدر مدع الحاكم بوزان لأرجاس محصوص لأن الحاكم استدركا على المخاري والرسل الحديثة كثيرة. حال الحديث وطيما تكون فردان الحاكم في محلها. والصحيح والصوار ومثالك. لأن الحاكم فيه من الاحاول الصحية والحصل والضيف بين الموضوع. بين الموضوع. فكيف يكون صحيحا بله على شرط البخارية والسنة معين؟ والكلام عليه ثم يقول الأمام وفي هذا الكلام نظر فإن أرموه ذنبهما بإغراج الحديث لها تلث ذنبهما يدعوا فرواتها عندهم أو لتعليمهما ذلك الله يعلم وقد خرجت وقد قرجت كتب كثيرة على صحيحين إنه المستخرجات انتق المستخدم الحاكم إلى المستخرج. يقول يأخذ من الضغرات المخيدة وهذه آيצا من فوائد المستخرج من المستخرج أما الحديث الذي استخراجر المستخرج على البطل الصحيح يحمل زيادة يحمل زيادة إما في السنجو في المرة وهذه أيضا خائدة يقول اليأخذ من الضغرات وأسانيد جيدا. يعني في أسانيد في المستخرجات ألظف من أسانيد المصنفات العصوية. وهذا هذا جيدا. كصحيح عن الإعوانة وعن ذكر إسماعيلي والمرقاني وابن عمر إسماعيلي قرانهم. وكتب من أخر اهتيجة واضحة وصحاتها. صاحب حبان وصاحب قزيمة. وهم أخير من المصرد بكثير وأوضفوا أسانيدا ومتولا. فراهم ما فيهما أربعة من ضعف. يعني المخزون والحبان تسمو أخص لح حب تسمو الكبارين صحيح في حبان صريح إنه زيد ومع هذا تخلف هذا الشخص أحياناً فإن في عدل الكبارين شيء لا يعبدو يسيره. وكذلك يوجد في المصنف رواحما من الأثيد والمتون شيء من كثير من الوادي كثير من أحداث مصنف ابن ابن البخاري. بل وأنفقنا ثالث بخار على حدة وعلى صلاة وبدأ عند أحد ينام. بدأ يوم خرجوا واحد أصحى كتب الستة على الأربعة إذا هو ثلاثة يوم بخار وفصل وعبد العون والترمذي والنسائي المواجه وعند الأربعة سنة وخمس سنوات. عبد العون والترمذي والنسائي المواجه. والثالث أتتجد أي أحمد أحيل تفرغ بها. تكون مثلا هذا الحيل سيوصل لأحمد. يعني مش مقول فوضعوت لا الترميزة لا المخالب مسلم لا دمني ناجع لا ما من يأخرج لك احمد فقد احمد فقد واندي اخرجهم. طيب اخرجوا البرسناد بيهن؟ البرسناد الشافعي عن نالك عن ناشا عمد عمر مش في السلسلات الزائد؟ ها؟ فأكون هاي البرسناد اللي بيه احمد اوضف من كثير من الاسمائل التي اخرجها بهذه السلسل المخالبين ومسلم فنقول على العمر البخاري المسلم هو صحة الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ثم البخاري بتفاق عالمين على مسلم وفي بعض الكتب الاخرى كالسنن والمسانين والمعاجل والمساء والتوائل فيها اسامين على حدة وعلى انفراد تواغي وتعادل بل وتفوق بعض الاسامين المنفردة عند البخاري وعندها مسلم على انفراد أما الكتابين فيه مش مريمة البخار المسلم. فقد قتلنا الامة بقبول ووضع صاحة بعد كتاب الله عز وجل. ليس هذا القانون يكون لحديث ولكل كلمة في الكتابين وانما لعموم اليه الكتابين. ان هناك احرف يسيرة قد انتقلت على البخار العربي وعلى مسلم. هذه الاحرف اليسيرة التي دار فيها الخلاف. بين إسباب ما كانت على شرط الصحة المسائية او لم تكن على شرطه ذلك التي دارت الانخلاف ايضا بين الصحة والضعف هذه الاحرف لم تتلقاه الامة بالقبول وانا الامة تلقت بالقبول ما تتفق على صحتها نتفق بيام هذا وانا قاعدنا انشاء الله تتفق القدر كنت اتكلم عن الكتب التي خرجت احاديث في مثل قوة الاحكتات الوحى المخاري ومسلم اعلم ما ينالزها وذكرنا منها المستخرجات والمستدركات عاصم المحيم ثم لفعنا منها مسند إبام أحمد محمد وكذلك كتب السنة, السنة او كتب السنم كالسنم اه امد الوود والتلمذي ونسائي ابن ماجه يوجد فيه الطبراني عبد الارصم <تصفيق> <تصفيق> وكذلك يوجد اي ضعض احاديث باسمين نظيفة ومدينة في معجمي التبراني الكبير والاوسط للمعجم الكبير التبراني وقل معه بهم الاوسط للتبراني اما المعجم الصغير ففيهم الاغرار والعجائب كثير. ومسلمين ابي يعنى والبزار ومسلمين ابي يعنى والبزار وهي ذكر المسند المسانين والمعادم والطوائد والاجزاء يعني هذه الاحاديث كلها او هذه الكتب والمصنطة الموجهة فيها احاديث كثيرة فحيحة وربما تلقى في الصفحة مرتبة اعلى من المنطقة بعد احاديث ابن البخاري وايه ومسلم. وليس معنى كلام ابن الصلاح ابن الاخرى ان البخاري المسلم فاته من الشيء دي هي فيما الصحيح. انه بداية بهذا الكلام وبهذا العرض. من كتب السنة على ان كلام الآخر كلام غيري كلام ليس صحيح. ونقول وفي هذه أيًا من التميم والتساب والتقايق ما تمكن المتباحث في هذا الشيء من الحفظ بصحة كثيرين منهم بصحة كثيرين منهم لكن دل مين المتباحث في هذا الشيء أي في أمر فهم كلام وقراءة وصيحات العلم في تصحيح وتقويف. يعني ماذا ما يكونش انت فهمت ايه على ايه? على حدات الاقل مع ربي مثلا او الزهد والوشد او العقل باش ده هل هو عليه ليه عم الحد لانه لا يمكن ان يرقل لا يمكن ايه ان يرقل ما انت إن كل زمان هذا. مش في كل زمان ومكان تقول بهذا مش كما ايضا ودول تناميزها اثناء المتازلة في كل زمان ومكان يحكمون العقل ويقدمونه على الناقل الحديثة قريف ليه يا فلان لانه لا يتبق على العقل هو لا يتبق مع العقل الغذي انه يتبق مع العقل ايه السليم مش ما اختارش هو ما اختارش لان احنا لازم لازم ما بلغم اي ما في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه اي بصحة كثير من الاحديث الاتقالية في هذه الكتب والمساريخ والمعادة والإزاء والفوائد بعد اننا في حال الجالح وسلامته من التعديل النفسي اي التعديل الذي يرسل صحته ويجوز له الاقداف على ذلك اي ويجوز له التطور هنا على عمان على المتنحة ويجوز له الاقداف على التسفيح والتبعيث لهذه الاحديث الموجودة في غير الصحيحيني إذا كان الهدف الأباء والوحيات التي تجعله يتفوق فيه المجد. وإن لما نصر الصحفي حافظ قبله يكون مرافقة للشيخ ابن ذكرية بنوري ومخالفة لابن الصلاح. لماذا لأنه بالصلاح أغلق باب الابتهاد. بالصلاح أغلق باب الابتهاد مطلقا. خطا عن الحديث. يعني هو بدأ في اغلاق باب الابتهاد في الحديث ثم سحب هذا الحكم على علوم الابتهاء. قال خلاص. ما عندش اجتهاء. اللي كان كان. واللي ايه. واللي ما كانش ما كانش. ازاي بصبع. قال لك اولو. الاحاديث التي رواها البخارية المسلم هنفيه طريحة قطعة. والاحاديث التي حاكم عليها اعلو العلم بالصحة والضعف. كان صحيحة طريفة. ما فيش على كده. الخلاف على ايه? هلأ حديثة التي لم يحكم عليه اهد الغيب بصحة وراء بعض ولا توجد في كتاب من الكتاب التي ابتدى من الصحة. نعم السيد الصباح انا لا تشباه حاجة. فوزايا انت هو صعب وعيفة او صعب وعيفة اتوقف عن قبول او العمل بنا. انت تعرف ان ده كلام هو. وده كلام حب علي هو. هي لانه قل تتوقف توقف عن عرض بيها اي هذا راح مش ده مش ده رضل؟ اذن هو مش ابتعده مش ابتعده؟ مش الابتعده؟ رب ما ابتعده فان ما انت وقرسي ايدي لكن اليوم الدولي رضا على الصباح رضي مفشد جدا ما الذي يمنع المتدحق من الحكم ومن الاجتهاد. ومال الاجتهاد. فكان ترك السادق لللاحق. كان ترك السادق لللاحق وكثير مما من اللحقة تفوق على من ثبتها. كان كده ده من الاجتهاد وهذا كان شر هو المصيبة على الاسلام المسلمين. اذا اخدم ده في كل زوام ومكان مسيبة على الاسلام والمسلمين. ولكن الشرق ان يكون الاتهان مجمع على فصولها العلمية. ها؟ اجيش معا احد يقول ايه؟ ده هاسمان اخوان تقول اغلاقه الاتهان تتنشاه تجاه بقى اكتاهد. اكتاهد. ماشي. تقولي وكان جمعا بياه الدين اللي هو المحدثي كتابة السكرة المختارة. كتابة بسماء المختارة. المختارة ده الحقيقة يشبه كتاب البهر شرح السنة. كتاب المختار يشبه كتاب شرح السنة للبهر. كتاب مشاه الله نظيف وحديثه عالية ولم يكن فيه ضعيف الى الوزير. الا شيء الوزير. حتى قدمه كثير من هذا العلم على مصراة الحاكم الناس وبكتاب المختارة الفيلسوفاتي قدّم أو كثير من العلم على المصراة بهذا الحاكم المصراة بتاع الحاكم كلام عليه طويل لكن باختصار الحاكم جمع هذه الأحاديث التي وراءها مراسبة في إدراك على أخلاق مصر. ثم ثم كسر لو لما كسر اختار الحاكم في هذا الكتاب قائله وصاله كثيرا مقصودها في الكتاب لماذا لان قسموا هذا الكتاب الى ثلاثة اقسام قالوا قسم منه صحيح تم فيه هذا الحاكم وهو الزباه هذا شغله بس طيب وقسم منه صحيح ولكنه ليس على شرط المخالي ولا شرطه وسيء وقسم الثالث فيه الضعيف بل وفيه الموضوع بل فيه الموضوع وطمع الشباتيلي تقرأ عنوان الكتاب المستدرك على الصحيحين ثم تضاجع بأن تركت الكتاب ضعيف موضوع هذا هو بعد اللي كان يصبح الكلامنا ما كان شيء حدار كويس من هذا الذي ورعه لكتابه. مش كماته? لكن هو يعتبر عن من فعل ذلك الترتضاء. وهو ما يعبر عنه العلمان برغة التقميش والتفتيش. برغة التقميش عن مصطلح التقميش والتفتيش. لما كنت انا عيد اطلق كتاب اعمل ايه? هروم اشوف من الكتاب بتاع لي الاول. انا اصنقه فيه بذلك. اذا كانت باسألة ولا في برد ولا في كتاب ولا موضوع كبير. فأمنا جاءت كل يوم وكل يوم يرزمني من ايات واحاديث واقوال العلم واقوال شراح وغير ذلك. لتنمع اعمالي بحيث تكون المادة حضر لكن لما يصنف طبعا ايه الجن باعنا ايه? هفتش فكرا كويس. شو هذا? بحيث اختياري لما قمشته ايه جمعته اختيار اسملكي الصيف? صحيح ومرتب. صحيح ومرتب. فاعتذر بقى حرج ابن حجر باعتذر علي ابن الحاكم. جنب هذه المهتب وجمع هذه الاحاديث ووضعها في كتاب فنفقح من كتابه جزءا ثم اتراكات جرمانية قبل ان يتم التوقيع بما الكتاب. فكسر بعد ذلك الانتقال لبطية الكتاب ولم نشجز اولى منه فقل ما تجد فيه ضعيفا. قل لما تجد فيه ضعيفا. فباعتظر باعتظر في الحافظ الزعبي عبدالله رحمة الله عمل تلخيص لما عرضي الحاكم كذلك مرة أجل عمل تلخيص لما عرضي لكتاب الحاكم هذا التلخيص هو الوافق الزعبي هو الوافق الحاكم فيما الزعب إليه من حكم على الحديث ويقالفه فإذا رأى ان الكتابة او أن الحاكم قد اصاب حكما، وقد اصاب غرضه من هذا الحديث. وفقه على هذا الصيام. واذا رأى الحاكم اخطأ خالفه. وقال لا بلت عشرة فيهما. او قال بلت عشرة البخاري. او بلت عشرة مصر. كما زاد الحاكم في اصر كتابة. الغريب عند الحافظ الزوبي نفسه اخطر اتبارك كثيرا. يعني في نتائج موافقة او مخالطة الحاكم هو نفسه اخطر كثيرا. وبشي احنا جانون اخطر من مين? الزوبي نفسه. الزوبي عليه رحوة الله صنفة كتبا في رجال كثيرة. اعلان وعجلهم قمرا هو الكتاب تاريخ الاسلام. كتاب تاريخ الإسلام. ثم أخذ من كتاب تاريخ الاسلام كتاب سير علم النبلاء. سير علم النبلاء. ثم أخذ من سير علم النبلاء كتاب مدار الأسرار في وقت رجال. كتاب مدار الأسرار في الرجال رجال. هذا كتاب أربع مجلدات وهو فيه متنوع كثير من الأحداث. يقول الحاكم عن حديث ما. هذا الحديث على شعفتهما ولم يخرجان. ثم تجد الحافظ الزيدي البحث يريد على شعفتهما ولم يخرجان. دي الوفق يجد الحاكم لأشوالكم بكلام جميل. تجد من هؤلاء الرياح من هؤلاء الرياح عليه الزهر دي في ميزان او سنكبر لجال جادة وضعيف. الى اللي بيضعه مين بقى? الزهر اللي بقى مش كمينة بقى? ثم يقول هذا الحديث على شرط مصر. هذا الحديث على شرط مصر. ثم يعتجد الحديث على شرط مين? على شرط مسلم وإن كان الرواه رجل الزناد اخرج لهم مسلم. لكن هذه نكتة عظيمة. وليس بلازم ان يكون الرواه الذين اخرج لهم مسلم. اذا اجتمع فيه اثناد ان يكون هذا اجتمع على شرط المسلم. لماذا? هذا الوقت اخرج لهم مسلم. محمد قد اخرج له المسلم وابراهيم قد اخرج له المسلم فلما يجي لما يجي انا اعرف عن محمد على ابراهيم طبعا تشكلنا كده احنا الثلاثة ان الوصل محتاج كمئة ولا لا لكن الحقيقة ان هذا الاثنات ليس على شرس المسلم كان الرجال رجال مين رجال مسلم طب ما اللي يتحقق في شرط الرجال ألا كلو؟ لأن مسلم احتدج محمد عن غير إبراهيم. عرف من؟ لما أنا والد روحي أنا حتى احتدج مسلم. محمد احتدج بيا مسلم. يعني الثلاثة من رجال مسلم أي من رجال مسلم. لكن مسلم علينا بحر أن احتدج روحك عن غير من ذكرنا. يجيب الوارثه اي لا عبد لا قلت الان على رجل الخصوص. هو كل الناس اي لا اي لا الراحيم. فما يجيش في الاسناس وانه خطع فرضه يعني وقع فيه الظاهبي وتناور وقع فيه الحاكم وتناور عليه الظاهبي. يقول محمد وحسن والظاهر على شرط المسلم. والحقيقة عندهم من ولكن ليس عرصة وصل. لماذا؟ لان مصلة احتلت بلواء الحزم عن غير محمد. وبيض محمد عن غير ابراهيم. المتابة دي حتى يومي شرفان وقد تكلم الشيخ. الحفظ ابن حزم يقول ايه? ووراء ذلك كله يأبنون وإثنادهم ملثقة من رجالهما. امن الرجال البخاري بمصل. خلي بالك في حكم كبير من لم تقول رجال هذا الاسناد رجال صحيح وان تقول هذا الاسناد على شرط صحيح في فرق السؤال ده برده مش هيجي غير ده تقول هذا الاسناد رجاله رجال مين؟ بس صحيح وان يكون على شرط مين؟ حاجات الصحيح قولنا في عربي هذا اللي قال عشانه الصحيح يلزم ان يكون ايه ان يكون الرجال رجال من الصحيح. هذا عند العلماء كافة الا عند الحاكم. الا فيم? الا عند الحاكم. قال لا مش لازم يكون الرجال اخرج لهم المخازن. قال له انا اجيب رجال في نفسه قوة رجال من المخال والكلام ده موجود في مقدمة المستدرك. ولكن هو الكلام على الحال مرضوه. لماذا؟ لأنه بالطلاح الخاص بالمخال والوصف يجب الالتزام بهما. ما دمت سيستدرك عليهم. معيه؟ فصنيها باللهام الحاكم مقدمة في مقدمة المستدرك صنيهم بحاجة الامر عندها الامرين. ولذلك الحظ ان حزر بيقوله ممكن يأتي اسناد منافسق من الجانب البخاري ومسلم. في حظن الناظر لهذا الاسناد ان الاسناد على شرط البخاري ومين؟ شرط البخاري ومسلم يقول يكون على غير كبير دماغه. فبدلا بمثل بيقول ومسلا كان رواية السماك عن هكريمة علي التعباس. رواية السماك عن اكرمة على ابن على شخص مسلم والامت فارغة انتصار منه البخاري فلما يجد رازي سماك على اكرمة على ابن عباس الحاكم يرويه الاسناد بهذا حيث لايظر يقول السماك على الامت عباس سماك دا من ريلا الاسلم من ريلا البخاري ابن عباس الاسناد حتى يمكنش باللغني مو صحاب لكن دلوقتي اولي اسمناتها على شرط مين? على عشان مين? مش شرط الادهر ده. عشان عشارط البخاري ولا عشارط المسلم. لذا هو شرط البخاري طب البخاري اللي بيقول سماك. وليس من شرط. لو ليس مسلم طب اكرمه. اكرمه لديه وله الامير وله المسلم. ليس عشارط. خلت ملك. ففي الحقيقة ان هذا الاسناب أقولوا ورجال ورجال مات بس طحيلة ولا يقول غاز شرطي صحيح ولا يقول غاز شرطي صحيح أما قولي على شرطي صحيح يلزم أن يكون غازم رجال رجال مات بس كل قولي كل قولي على شرطي صحيح يلزم أن يكون غاز ü وجالي بس صحيح. ولا يريضه أن قولي الرجال والرجال الصحيح ان يكونوا على شرط مين ثابت سوى ليه كده؟ لا وشا كده تغلق تغلق وانا مقنن وقبع تتبشي ليه انا عملا انا احتاجونه تكلم الشيخ أبو عمرو بالصراح على الحركة في المستمركة فقال ويواصل الخطوة في شرح الصحيح متساهم بالقضاء به يعني متساهل بالقضاء به به يعني احنا قبل قلنا قلنا قلنا الثالثة في الحاكم من المتساهمين في التفسير. الحاكم من المتساؤلين في التنسيق. الحاكم وانت عبد النار ومحباك من المتساؤلين في التنسيق. بمعنى ان المجهول لديهم حتى لا العكس ذاتك. بخلاف جمهور بخلاف جمهور الهلم. فانه لابد من جمهور التنسيق. كان على طريق الاستفادة او ايه? هو توصيص. شكرا قدنا كلمنا بكده احرارنا? ولا انتم تنسوا? لعم ولا ما. اه? فخدناه بعد ما تكلمنا عن العدل. تعال اه? لا اه. فخدناه. ها ناس بتقول اشوفه واحد بس يقول خدناه يبحق عليكم كلهم. لا ما اه موضوعك. خدناه ولا لا جد. خدناه? لام يا اخي بسير ده يا اخي. منعالي بحج على منذ ياخر. عندما من تذكر حج على منذ بتذكر. شو السنة مغلوني شوه. اذا كنت لو قالوا جاني واشترق فنوك بس الحديث. الانتباه. ممكن يعني الواحد يكون قاعد فنوك بس الحديث ماني. اهد هاسل. حديث حسن. وبنفس الاسناد الحديث متفق عليها عند البخارية مسلم في اعلى مرادات الصحة ولكن بالمثال واخر فأحكم بتلك الاحديث متفق الصحة اي بالحديث المتمق عليه. وعند وعند الاسناد عند الحاكم قول المحديث حسن. عشان عين ذلك المتن لم يحكم عليه العين الان الصحيح والمعيش. فانت كلام معطوط. كلام موضوع. فهو عايز يوجد انه موضوع ده, ده, ده كلام الصلاح. كلام من الصلاح. فتولد موضوع ده نابع من اغلاقه ده بالانتعاب. نعم. فأقول فهو حتى محتاج به الا به الا توجد معه. ولكن يا الحديث خاد الانتعاب. ونبدأ قواعد عرور المصطلح عليه. قبولا وردا صحة وضعفا لما انتهى لذلك لما انتهى همل ذلك. وهذا الامر قال المنوكين الى ان تكون مستعبون لله تعالى. يقول في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيرة. فوص صحيح المستدرك. يعني فيه ما اصد فيه الحاكم الغراط. يعني في هذا الكتاب ما اصد فيه الحاكم ايه؟ الغراط. وغراط الاستدراك على ميه؟ على البخاري ومسلم وإذا من تخريج أحاديث عاشوا فيهما لم يخرجان يقوله على القليل ده الذي أصار فيه الحاكم الغاب ده هو يطلب جزء ايه؟ يسير من ضمن الكناب كله وفيه صحيح ما تخريجه للبخاري بموسف او أحدهما لم يعلم فيه الحاكم لم يعلم فيه حبودين ما يسأله ويسمى جدا وده مسألة ولما جدا وتلحك على الكاتب المحققين لا يجي حقا كده يقول لك ايه هذا الحاكم اخراج البخاري والمسلم من ومنونه التلميدي وتساوي الجبادة والحاكم سألتا يقول الحاكم تلحق على صوته ليه انت في الوزن ان الحاكم ده استدراك على مين طيب انت بتقول في ده البخاري والحاكم ازاي? يبقى انت بقى لمدة تقول وقد اخطى الحاكم وفتدراكي لان الحاجة على وخ... المخارية ومسلم. معاملة? نقول كده وفيه صحيح قطة خارجة والمخارية مسلم انا الحاجمة لم يعلم به الحاجة. لم يعلم به ايه? الحاجة. فلنحضرنا هنا تتب وراء الحاجة خطبات هتنذر, في... هتنذر جِما نُصِبَ عليه الحاكم من واحد، لأن الحاكم لقلة عيني، والكتابيني أو بموضع الحديث الذي أراد التبرك عليهم فيما فعله مصحيحين اخرجه على كتاب أستام في صدر على جِم على بخ، بيد الرجل بخ، ثم لازم تُتبرك، فلما تدل كل هذا الحديث هذا حديث صحيح في البيت. فزي اخراج التحدي مش حاسس في المصادره اه اه ده طبعا مرفوض فلو ده مرفوض الاتجاه وبعدين اول لو كان يعني لو كان هذا سليم لو كان هذا سليم لكن هذا ما الكتاب فجسر فعلا يعني مئة اطار في الجزء الموجود الان او الكتاب الموجود الان فأقول وفي الحسن والضعيف للنوضوع ايضا. وفي الحسن والضعيف للنوضوع ايضا. وقد اختفر مشيخ عبد الله الزيابي قنيا على كله وجمع فيه جزء كبيرا مما وقع فيه الموضوعات وذلك يقال المعب حديث. قلتك يقال بمعب حديث موضوع. لا. لا ارطأ جهود تردجة لبعض ابو الغلم. لاتك في واحد اه المختصر بالزعب نفسه لحوال سبع مجلدات طبع كتاب العام الماضي هذا كتاب من الضار والجمعة من الإسلامية السورية وهو كتاب تغيط الجدل الجل نعم وقد تغيط كثير أين على الزعب نعم الآل الحديث الكلام على الموتر الإمام بعد الموتر المناحد كان المعدد فريق وضع يعني معدد وسهل. لذا الشافرين صدف عنه انه قال لا اعلم كتابا في العلم اكثر صوادا من كتاب مالك. لا لما يموته? لما موضع. فالدناسي احنا بلنا عبرين. هذا الذي يقدر كتاب البخاري بطلق الأمة لها بالقبول ولا موطة مالك بلص الشهدعي انت أراف الكلام دا؟ تراف الكلام دا؟ سلام الكلام دا؟ بلس تراف الكلام دا مترت كان شباب سنتري في في عاش يا ابني تاكسي يا اخي زي كده بالضبط مكان اقرب واحد اكيد telegram الشغل ازاي تميز ازاي بكذا كتير ما بتحبها ماشي خراف. طي, طيب الي الملك بخاربات الافكار ها؟ مو خفصين ده انتعادلت الجلد مو اربعة ساسعين ده انتعادلت ها؟ مو اربعة ساسعين الله سعى الحكار مو اربعة مو اربعة من الان اشافه اخوه بعد ذلك هو عبدالي الثلاثة او اتنى ستة روائق معه الى دي اليوم البخاري المثال كان متى ستة وخمسين مظلوط هو ليس متى متى ستة وخمسين شفت انا ذكرت ليه ثلاث مالك وفاة البخاري عشان اتبتك ان البخاري لان يا يقف الوزاق التي يعرضها ايه توقفها صحة الاخبار باستقامتها معيدا التعاريخ الموجود والرفيات فاليمون البخاني مات سنة متين وخمسين ذلك كمتقدم على ذلك ولم يدركه الشيء ولم يدركه البخاني بل مات لكام لما ذلك سافر ومع سبين شو بقى من ساعتين ومع سبين وخمسين ستة خمسين. بل فات عام الانام البخاري متأخر عن مين؟ هل هو المالك؟ انا الشافعي فكانت النزل بالمالك بل هذا اوزق ملايه عن مالك. ولذلك كان الزاعمة الا ان التلسلة الزاعمية المالك عن الزاعمة قال انت لذلك لذلك للشافعي الشافعي اوزق ملايه عن مالك فتكون سلسات الزام سلسلة الشافرية عمالك عمالك عمالك عمالك. معنى؟ والإمام الشافري لما زعمت به ينظره في المدينة وعند مغمب عشرة سنوات لواحظ مالك لسه. مالك قيل ان مالك لن يعتد به في حتى شعر الشافرية بذلك وقال يا إمام اني احفظ مربطة. فتعطل مالك مدارك وكان احفظ ان الان شؤون على الان مالك فانشوقه في الثقه في الحديث معيان وان كان الان مالك يلتن بذاره كثيرا الى بخلاف فان الان مضت هذا رأي بخلاف مضرب في الثقه ومضرب احفظ ان كان عرض على قليل. إذا ما قال هذه نقوله قال ما تحت رأس السماء كتاب أصح موت ذلك قال هذه نقوله ولا غير الإمام البخاري وغيره يذكر ذلك. لأن الله صلى الله عليه صحيح كتاب الصحيح. ثم هناك موقف كبير. بين نيل اول من صنع volta ara ilche فاول من صنع thieves ha leman ha leman mail لكن estrup ben f conseج damia ilbaken Is itil p ser human Ilm friendly cd Devkal والمقطوعات. فكيف والحال الغوابية ان يقول عنه البخاري خصص الشكبان التحداثين السماء. الشافعي. طبعا. فكيف يقول شكبه عن هذا الحكم وهذا كلام الجميل. لان رقي هذه الاحاديث المقطوعة والغميدة والموسلة لا يقص على من على الشافري. فالشامري قد عرف من خارج حديث مالك. كالثناء قلنا الخليل بحديثه واخرص كلاميه منه. فقال هذا الحكم بلاء عن علمه مواقع تلك الاثانيات. مواقع تلك الاثانيات. ولذلك الحافظة تعطي الضرب علينا نحن فلاه. اتى بعد ذلك. في القرن الخالص والثالث كما فعل غضره مع غيره ايه الكتاب اوصل هذه الاحاديث كلها. الا بعد احاديث ايه الان لا اكتسر. يعني ان الوقت المالك خدمه الحاجز ابن عز في انه شرحه ووصل وصل اثنينه. حتى سارت كل عام الاثنين المرسلة والمنقطعة والمعدلة اثنين معسولة. وبذلك صح جميع الاخبار والاحديث التي هو عملك في مطعه الا كارضعة توقف العلم فيها. على اعتبار من سيتبعك ربما ينفق الله عبد الله الى ان الثانيب هذه الأربعة هذا الكتاب الذي بدل فيه رجالك الجاهد ابن عبدالبار اسمه التنهيد كتاب ايه؟ كتاب التنهيد نعم لها فيه كثير بس موصول فلو انه كان وخلط على عميش الموصف وخلط غير هذه الأربعة في عكسة مالك تواجدته مردودا في خلط الموصف الموصف ونظف ان كل عندك التقييم حتى نصل الى التواصل بين الحرف على طول بعد ذلك الكلام على اليوم الترمذي. اليوم الترمذي مش اليوم الترمذي شخصيا هذا كتابه أنا كلام على كتابه اليوم الترمذي هو سمع كتابه. الصحيح الجانع الصحيح ايه؟ الجانع طبعا كلمة الصحيح الوضع هل تأخذ المطلق المجرد؟ المطلق هو المطلق الصحيح ولكن المجرد هو المجرد من الصحيح المسندات إلا ترمذي لما تم اجتامه الإسلام الصحيح او الصحيح الجانع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 ثم هو يخالف يخالف في داخل ثاني حريفه. لأن الولد تلميذر احيانا يقول احيانا يقول عن حبيث حسن صحيح. واحيانا يقول صحيح. واحيانا يقول حسن. واحيانا يقول حسن صحيح غريب. فحيانا يقول صحيح غريب فحيانا يقول حسن غريب فحيانا يقول غريب فقط فغير صحيح ولا حسن كل ما من هذه المصطلحات لو مجنون عندكم الدنيا الشائع من هذه المصطلحات كلها لو تفرغ او لو قال الامام صح غريب لو قال اليوم الترميدي بعد أن أقرأ لحديثا لو فيه حديث غريب فالذي يفهم من هذا المصطح أنه غالبا يقصد الضعف يقصد ايه؟ الضعف وهذا معنو بالاستقرار لأنه نسع به الجبهات طيب إذا كانت الترميدي نفسه يحكم على تأذى ما رواه بأنه ضعيف. غريب. يسمى ثم الجانب وهو فعيلة لأنه في كل الابواه. فهو بالغيب. ما هو العقاب والاحكام والحضور والفقه والتفسير, والفقر والتفسير والفقر. والذلك الامام الشيخ رحمه شاكر رحمه الامام لما بدر جهده في عويل هذا الكتاب غمز هذا الاسم فيه على صحف الكتاب على غلاف الكتاب قال سنن النبي المسبة للجابة الصحيح ابو الصحيح الجابة لو انظروا انت غمز غمز شكل اقول سنة الترمذي المسبب الصحيح كان أو قال بجملة صحيحة، فاذا إن كان من الشيخ حشاك ان تتم هذا الكتاب الصحيح، صوابا؟ وكذلك ما يقال ما قال في أناقية في سنة الترمذي يقال في سنة صحيح، يقال في سنة النتائي. كتاب النتائي الموجود بين ايدينا بالمعارض بسائل النتائي هذا ايضا ليس قطل كتاب النتائي. انه اختصار اختفار وتعذيب للاحد انه من وهو من ابن وهو ابن السلمي. منه ان يختفر على ان يجتبيه. فسمي المجتبع. سمي المجتبع للمنطقى والمختفى. لا أفل كتاب بالإنال النفائي هو السنب الكبرى. هو السنب الكبير والسنب الكبرى. قبل كتاب النفائي فيه ضعيف كثير بل فيه, فيه الحديث المرضوعة. وقيل لإنبال السلم في التاع الانبال وقع في ذلك ولكن وقع فيه ولكن ايضا رؤى حديثة حكم عليها الولداء بعد ذلك في الوضع هذا عن سوى المساك ثم للمان محمد فنسل الانبال خاصة طيب فتوقف لها الانبال على مستقل الى محمد الله بحفنك الله الى الى A ça, on fait encore